منتظرك تجينا نلبس من الصبر لنتمنى انتظارنا نلبس والقلب مهموم يا ساعة تجينا يا شهر يا يوم سهرنا الليالي والقلب مهموم يا ساعة تجينا يا شهر يا يوم مشتاق للقلوب انظر على التراب مشتاق للقلوب انظر على التراب تاني انا فياتينا تاني والتوزيع الحسين الفاطمي عذابك بعد ما ضل حين ينتهي القوات ونخلص من اللي مال من العدا بعد ما ضل حين ينتهي القوات ونخلص من اللي فرح شيعتك وترفرايتك فرح شيعتك وترفرايتك عيني انا مهتني انا ya ni ana mehdeena ya رايك تجينا ولا طرب الغروب غير انوار وجهك ما نريد نشوف يا المنتظر شخصك حضار يا المنتظر, المنتظر, المنتظر شخصك حضار مارق. تهدينا مهدينا تهدينا تهدينا تهدينا تهدينا من الصبو yahdeena tani yana yahdeena tani yana yahdeena tani yana al ara kinosay yelbat hal نبذعات المخرج المهندس محمد جاسم الكربلائي اداء ادا الرادود الحسيني مؤمن المطيري كلمات الشعر الحسيني الفخسي العربي عن نشر والتوزيع مؤسسه كليم الحسين الفاطمية